المسألة الأولى حذف الجواب وشرطه امران أحدهما أن يكون معلوما والثاني أن يكون فعل الشرط ماضيا تقول أنت ظالم إن فعلت لوجود الأمرين ويمتنع إن تقم وإن تقل حيث لا دليل لانتفاء الأمرين ونحو إن قمت حيث لا دليل لانتفاء الأمر الأول ونحو أنت ظالم إن تفعل لانتفاء الأمرين قال الله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضه فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية تقدروا فافعل والحذف في هذه الآية في غاية من الحسن لأنه قد انضم لوجود الشرطين طول الكلام وهو مما يحسن معه الحذف المسألة الثانية حذف فعل الشرط وحده وشرطه أيضا أمران دلالة الدليل عليه وكون الشرط واقعا بعد وإلا كقولك تب وإلا عاقبتك أي وإلا تتب عاقبتك وقول الشاعر فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام أي وإلا تطلقها يعلو وقد لا يكون بعد وإلا فيكون شاذا إلا في نحو إن خيرا فخير فقياس كما مر في بابه على أن ذلك لم يحذف فيه جملة الشرط بجملتها بل بعضها وكذلك نح، وإن أحد من المشركين استجارك فليست مما نحن فيه وأكثر ما يكون ذلك مع اقتران الأداة بلا نافية كما مثلت المسألة الثالثة حذف أداة الشرط وفعل الشرط وشرطه أن يتقدم عليما طلب بلفظ الشرط ومعناه أو بمعناه فقط فالاول نحو ائتني اكرمك تقدروا ائتني فإن تأتني اكرمك فأكرمك مجزوم في جواب شرط محذوف بل عليه فعل الطلب المذكور هذا هو المذهب الصحيح والثاني نحو قوله تعالى قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم أي تعالوا فإن تأتوا أكلوا ولا يجوز أن يقدر فإن تتعالوا أكلوا لأن تعال فعل جامد لا مضارع له ولا ماضي حتى توهم بعضهم أنه اسم فعله ولا فرق بين كون الطلب بالفعل كما مثلنا وكونه باسم الفعل كقول عمرو بن الاطناب وغلط أبو عبيدة فنسبه إلى قطري بن الفجاء أبت عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإن على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي بادفع عن اثرا صالحات واحمي بعد عن عرض صحيح فجزم تحمدي بعد قوله مكانتي وهو اسم فعل بمعنى ثبتي وشرط الحذف بعد النهي كون الجواب امرا محبوبا كدخول الجنه والسلامه في قولك لا تكفر تدخل الجنه ولا تدن من الأسد تسلم فلو كان امرا مكروها كدخول النار واكل السبع في قوله لا تكفر تدخل النار ولا تدن من الأسد ياكلك تعين الرفع خلافا للكسائي ولا دليل له في قراءه بعض ولا تن تستكفر لجواز ان يكون ذلك موصولا بنيه الوقف وسهل ذلك أن فيه تخصيلا لتناسب الأفعال المذكورة معه ولا يحصن أن يقدر بدلا مما قبله كما زعم بعضهم لاختلاف معنايهما وعدم دلالة الأول على الثاني ثم قلت فنجد الاستغناء عن جواب الشرق بدليله متقدما لفظا نحو هو ظالم ان على او نيه نحو ان كنت اقوم ومن ثم امتنع في النفر كنت قم اقوم وبجواب ما تقدم من شرط مطلق او قسم الا ان سبقه ذو خبر فيجوز ترجيح الشرط المؤخر واقول حث الجواب على ثلاثه اوجه ممتنع وهو من انتفى منه الشرطان المذكوران او احدهما وجائز وهو ما وجدا فيه ولم يكن الدليل الذي دل عليه جملة مذكورة في ذلك الكلام متقدمة الذكر لفظا أو تقديرا وواجب وهو ما كان دليله الجملة المذكورة فالمتقدمة لفظا كقولك أنت ظالم إن فعلت والمتقدمة تقديرا لها صورتان إحداهما قولك إن قام زيد اقوم وقول الشاعر وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا قرمه فإن المدارع المرفوع المؤخرة على نيه التقديم على اداه الشرط في مذهب سيدويه والأصل أقوم إن قام ويقول إن أتاه خليل والمبرد يرى أنه هو الجواب وأن الفاء مقدره والثانيه أن يتقدم على الشرط قسم نحو الله إن جاءني لاكرمنه فإن قولك لأقرمنه جواب القسم فهو في مية التقديم إن جاء إلى جانبه وحدث جواب الشرط لدلالته عليه ويذلك على أن المذكور جواب القسم توكيد الفعل في نحو المثال وفي نحو قوله تعالى ولئن صريهم لي الادبار الأبار ورفعه في قوله تعالى ثم لا ينصرون ثم عشرت إلى أنه كما وجب الاستغناء بجواب القسم المتقدم يجب العكس في نحو إن تقم والله أقوم وانه اذا تقدم علينا شيء يطلب الخبر وجبت مراعاه الشرط تقدم او تاخر نحو زيد والله إن يقوم اقم ثم قلت وجزم ما بعد فاء اواي من فعل تال للشرط او الجواب قوي ونصبه ضعيف ورفع تال الجواب جائز واقول ختمت باب الجوائز بمسالتين اولهما يجوز فيها ثلاثه اوجه والثانيه يجوز فيها وجه وكلتاهما يكون الفعل فيها واقعا بعد الفاء او الواو فاما مساله الثلاثه الاوجه فضابطها ان يقع الفعل بعد الشرط والجزاء كقوله تعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء قل فيغفر بالجزم على العطف وفيغفر بالرفع على الاستئناف وفيغفر بالنصب على اضمار وهو ضعيف وهي عن ابن عباس واما مساله الوجهين فضابطها ان يقع الفعل بين الشرط والجزاء كقولك إن تاتني وتمشي الي اكرمك فالوجه الجزم ويجوز النصب كقولك ومن يقترب منا ويخضع مئه ولا يخشى ظلما ما اقام ولا هضم ثم قلت باب في عمل الفعل كل الافعال ترفع اما الفاعل او نائبه او المشبه به وتنصب الأسماء إلا المشبه بالمفعول به مطلقة وإلا الخبر والتميز والمفعول المطلق فنعصبها الوصف والماقص والمبهم المعنى أو النسبة والمتصرف التام ومصدره ووصفه وإلا المفعول به فإنها بالنسبة إليه سبعة أقسام ما لا يتعدى إليه اصلا كالدال على حدوث ذات كحدث ونبت او صفه حسيه كطال وخلق او عرض كمرض وفرح وكالموازن من فعل كانكسر او فعل كظرف او فعل او فعل اللذين وصفهما على فعيل في نحو ذل وسمن وما يتعدى إلى واحد دائما بالجار كغضب ومر أو دائما بنفسه كأفعال الحواس أو طارة وطارة كسكر ومصخ وقصد وما يتعدى له بنفسه طارة ولا يتعدى إليه أخرى كنقص وزاد أو يتعدى إليهما دائما فاما ثانيهما كمفعول سكر كامر واستغفر واختار وصدق وزوج وكنا وسمى ودع بمعناه وكال ووزن او اولهما فاعل في المعنى كاعطى وكسى أي اولهما وثانيهما مبتدا وخبر في الأصل وهو أفعال القلوب ظن لا بمعنى اتهم وعلم لا بمعنى عرف ورأى لا من الرأي ووجد لا بمعنى حزن أو حقد وحج لا بمعنى قصد وحسب وزعم وخال وجعل وبرى في لغية وهب وتعلم بمعنى علم ويلزم الأمر وأفعال التصيير كجعل وتخذ واتخذ ورب وترك ويجيب الغاء القلبيات المتصرفة متوسطة أو متأخرة ويجب تعليقها قبل لام الابتداء أو القسم أو استفهام أو نفي بما مطلقا أو بلا أو إن في جواب القسم أو لعل أو لو أو إن أو كم الخبرية وما يتعدى إلى ثلاثة وهو أعلم وأرى وما ضلنا معناهما من أنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث وأقول عقدت هذا الباب لبيان عمل الأفعال فذكرت أن الأفعال كلها قاصرها ومتعديها تامها وناقصها مشتركة في امرين احدهما انها تعمل الرفع وبيان ذلك ان الفعل اما ناقص فيرفع الاسم نحو كان زيد فاضله وإما تام ات على صيغته الأصلية فيرفع الفاعل نحو قام زيد وإما كان منآك على غير صيغته الأصلية فيرفع النائب عن الفاعل نحو وقضي الأمر وقد تقدم صرح ذلك كله الثاني انها تنصب الأسماء غير خمسة أسماء أحدها المشبه بالمفعول به فإنما تنصبه عند الجمهور الصفات. نحو حسن وشهو والثام الخمر فإنما ينصبه الفعل الناقص وتصارفه نحو كان زيد قائما ويعجبني كلمه قائما ولم أذكر تصارفه في المقدمة لعبوح ذلك والثالث التمييز فإنما ينصبه لسم المبهم المعنى كرتل زيتا أي الفعل المجهول المسبكي كطاب زيد النفسا وكذلك تصاريفه نحو هو طيب النفسا والرابع المفعول المطلق وإنما ينصبه الفعل المتصرف التام وتصارفه نحو قائم قياما وهو قائم قياما وينتنع ما أحسنه إحسانا وكنت قائما كيما والخامس المفعول به وانما ينصبه الفعل المتعدي بنفسه قد ضربت جيدا وقد قسمت الفعل بحسب المفعول به تقسيما بديعا فذكرت انه سبعه انواع احدها ما لا يطلب مفعولا به البتكه وذكرت له علامات احداها ان يدل على حدوث ذات كقولك حدث أمر وعرض سفر ونبت الزرع وحصل الخصب وقولك إذا كان الشتاء فادفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء فإن قلت فإنك تقول حدث لي أمر وعرض لي سفر فعندي أن هذا الظرف صفة المرفوع المتأخر تقدم عليه فصار حالا فتعلقه أولا واخرا بمحذوف وهو الكلم المطلق أي متعلق بالفعل المذكور على أنه مفعول لأدل والكلام في المفعول به الثانية أن يدل على حدوث صفة حسية نحو طال الليل وقصر النهار وخلق السيد ونظف وطهر ونجس واحترزت بالحسية من نحو علم وفهم وفرح ألا ترى أن الأول منها متعدل لاثنين والثاني لواحد بنفسه والثالث الواحد بالحرف تقول علمت زيدا فاضلا وفهمت المسألة وفرحت بزيد الثالثة أم يكون على وزن فاعلة بالضم خذارفة وشرف وقرمة ولئمة وأما قولهم نحبتكم الطاعة وطلع اليمن فضننا معنى واسع وبلغ الرابعة أن يكون على وزن إن فعل نحو إن وانصرف الخامسة أن يدل على عرض كمرض زيد وفرح وأشر وبطرا السادسة والسابعة أن يكون على وزن فعل أو فعل اللذين وصفهما على فعيل كذل فهو ظليل يسمن فهو سمين ويدل على أن ذل فعل بالفتح قولهم يذل بالكسر وقلت في نحو ذل احترازا من نحو بخل فانه يتعدى بالجار تقول بخل بكذا النوع الثاني ما يتعدى إلى واحد دائما بالجار كغضبت من زيد ومررت به أي عليه فإن قلت وكذلك تقول فيما تقدم ذل بالضرب وسمنا بكذا قلت المضرور المضرور مفعول لأجله لا مفعول به الثالث ما يتعدى لواحد بنفسه دائما كأفعال الحواس نحو رأيت الهلالة وشممت الطيبة وذقت الطعام، وسمعت الأذانة ولمست المرأة وفي التنزيل يوم يرون الملائكة يوم يسمعون الصيحة لا يذوقون فيها الموتة أو لا النساء الرابع ما يتعدى إلى واحد طارة بنفسه وطارة بالجار كشقرة ونصح وقصد تقول شكرته وشكرت له ونصحته ونصحت له وقصدته, وقصدته, وقصدته له وقصدت إليه قال الله تعالى واشكروا نعمة الله أنشكر لي ولوالديك ونصحت لكم الخامس ما يتعدى لواحد بنفسه تارة ولا يتعدى أخرى لا بنفسه ولا بالجار وذلك نحو فغر بالفاء والغين المعجمة وشحى بالشين المعجمة والحاء المهملة تقول فغر فاه وشحاه بمعنى فتح وفغر فوه وشحافوه فوه بمعنى فتح السادس ما يتعدى إلى اثنين وقسمته قسمين أحدهما ما يتعدى إليهما قارة ولا يتعدى أخرى نحو نقص تقول نقص المال ونقصت زيدا ديناراً للتخفيف قال الله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا وأجاز بعضهم كون شيئا مفعولا مطلق أي نقصا ما. الثاني ما يتعدى إليهما دائما وقسمته ثلاثة أقسام احدها ما شاني مفعوليه كمفعول شكر كأمر واستغفر تقول أمرتك الخير وأمرتك بالخير وسيأتي شرحهما بعد والثاني ما أول مفعوليه فاعل في المعنى نحو قصيته جده واعطيته دينارا فان المفعول الأول لابس واخذ ففيه فاعليه معنوية الثالث ما يتعدى لمفعولين اولهما وثانيهما مبتدا وخبر في الأصل وهو افعال القلوب المذكوره قبل وأفعال التصير وشهد أفعال القلوب قوله تعالى وإني لأظنك يا فرعون مسبورة فإن علمتموهن مؤمنات تجدوه عند الله هو خيرا لا تحسبوه شرا لكم وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناسا أو اعتقدوهم وقول الشاعر قد كنت أحد أبا عمر ثقه حتى ألمت بنا يوما ملماته وقول الآخر زعمتني شيخا ولست بشيخي إنما الشيخ من يجب جبيدة والأقصر تعدي زعم إلى أن أو أنا وصلتهما نحو زعم الذين كفروا ان لم يبعثوا وقوله وقد زعمت اني تغيرت بعدها ومن ذا الذي يا عز لا يتغير وقال بريت الوفي العهد يا عرو فارتبط فان ارتباطا بالوفاء حميد والأكثر في براء أن تتعدى إلى واحد بالباء تقول بريت بكذا قال الله تعالى ولا أدراكم به وإنما تعدت إلى الكاف والمين بواسطة همزة النقل وقيله فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهم امرا هالك أيعتقدني وقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها والاكثر في تعلم أن يتعدى إلى أن وصلتها كقوله تعلم رسول الله أنك مدرك يشاهد افعال التصير قوله تعالى فجعلناه هباء منصورة واتخذ الله ابراهيم خليلا لو يعد من بعد ايمانكم كفارا حسدا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض واحترزت من ظن بمعنى اتهم فانها تتعدى لواحد نحو قولك عدم لي مال فظننت زوجا ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بذنين أي ما هو بمتهم على الغيب وأما من قرأ بالضاد فمعناه ما هو ببخيل وكذلك علم بمعنى عرف نحو والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون سيئة ورأى من الرأي كقوله رأى أبو حنيفة حل كذا أو حرمته وحجى بمعنى قصد نحو حجيت بيت الله ومن وجد بمعنى حزن أو حقد فإنهما لا يتعديان بأنفسهما بل تقول وجدت على الميت وحقدت على المسيء ثم علم أن لأفعال القلوب ثلاث حالات الإعمال والإلغاء والتعليق فأما الاعمال فهو مصبوها المفعولين وهو واجب إذا تقدمت عليهما ولم يأتي بعدها معلق نحو ظننت جيدا عالما وجائز إذا توسطت بينهما نحو زيدا ظننت عالما او تاخرت عنهما نحو زيدا عالما ظننت واما الالغاء فهو ابطال عملها إذا توسطت أو تاخرت فتقول زيد ظننت عالما وزيد عالما ظننت والإلغاء مع التأخر أحسن من الاعمال والاعمال مع التوسط أحسن من الإلغاء وقيل هما سيان وأما التعليق فهو إبطال عملها في اللفظ دون التقدير لاعتراب ما له صدر الكلام بينها وبين معموليها وهو واحد من أمور عشرة أحدها لام الابتداء ذح علمت لزيد فاضل وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق الثاني لام القسم نحو علمت لا يقومن زيد أي علمت والله لا يقومن زيد وقوله ولقد علمت لتأكي النمي إن المنايا لا قطيش فيها نوع. الثالث لاستثامه سواء كان بالحرف كقولك علمت أزيد في الدار أم عمرو، وقوله تعالى وإن ادري اقريب أم بعيد ما تعدين او بالاسم سواء كان الاسم مبتدأا نحو لنعلم اي الحزبين احصى ولتعلمن ايما اشد عذابا أو خبرا نحو علمت متى السفر او مضافا إليه المبتدا نحو علمت أبي من زيد او الخبر نحو علمت صبيحه اي يوم سفرك او فضله نحو وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فأي منصوب على المصدر بما بعده وتقديره ينقلبون أي انقلاب وليس منصوبا بما قبله لأن الاستثانة له الصبر فلا يعمل فيه ما قبله وهذه الأنواع كلها داخلة تحت قولي استفهام الرادة ما النافية نحو علمت ما زيد قائم وقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون الخامس لا النافية في جواب القسم نحو علمت والله لا زيد في الدار ولا عمر السادس فيما فيه في جواب القسم نحو علمت والله إن زيد قائم بمعنى ما زيد قائم السابع لعل نحو وإن ادري لعله فتنة لكم ذكره أبو علي في التذكره الثامن لو الشرقيه كقول الشاعر وقد علم الأقوام لو أن حاكما أراد فراء المال كام له أخر التاسع إن التي في خبرها اللام نحو علمت إن زيدا لقائم ذكره جماعة من المغاربة والظاهر أن المعلق إنما هو اللام لا إما. إلا أن ابن الخباز حتى في بعض كتبه أنه يجيزك علمت إن زيدا قائم بالكسر مع عدم اللام وأن ذلك مذهب سيبوي تعالى هذا المعلق إما العاشر كان الخبرية نص على ذلك بعضهم وحمل عليه قول الله تعالى ألم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون كم خبرية منصوبة بأهلكنا والجبلة سادة مسد مفعول يرى لأنهم بتقدير بأنهم وكأنه قيل أهلكناهم بالاستئصال وهذا الإعراب والمعنى صحيحان لكن لا يتعين خبرية كم بل يجوز أن تكون استفانية و يؤيده قراءة ابن مسعود من أهله وجوز الفراء انتصابا بيروا وهو سهو سواء قدرت خبرية أو كفامية. إنه الشريط الثالث أو وللكتابة على الشريط التالي.